وَجْهِ الشَّدِيدِ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ الْمُنْتَقِمُ مَنْ عَصَاهُ بِالنَّارِ بَعْدَ الْإِنْذَارِ بِهَا وَالْوَعِيدِ الْمُعِزُّ لِمَنْ خَافَهُ وَالْتَقَاهُ بِدَارٍ لَهُمْ فِيهَا مِثْلُ خَيْرٍ مَزِيدٍ فَسُبْحَانَ مَنْ قَسَّمَ خَلْقَهُ قِسْمَيْنِ وَجَعَلَ فَرِيقَيْنِ فمن شقي وسعيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نحمد وهو أهل للحمد والسناء والتمجيد ونشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا له ولا عدل له ولا ضد ولا ند وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الساعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر, المبشر للمؤمنين بدال لا ينفد نعيمها, نعيمها ولا يبيد ورضي الله عن صحابته الطيبين وآل بيته الطاهرين, وآل بيته الطاهرين وأتباعهم وتابعيهم وآتب بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة الكرام سنقف بحول الله وقوته مع آية من آيات الذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد يقول رب العزة جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الآية يقول عنها صاحب كتاب التحرير والتنوير عليه رحمة الله يقول أن السلم المذكور في الآية وصل كلام عن ابن عباس, عباس, عباس وعن قتادة وعن, وعن, وعن مجاهد, مجاهد, مجاهد أنه السلم بمعنى, بمعنى الإسلام, بمعنى الإسلام, بمعنى الاسلام وهذا, وهذا ليس على كلمة السلم, السلم فقط ولكنها ذكرت في غير موضع ب. لفظ السلم وبلغض السلم, السلم, و... بلغضي السلم بلغضي وهي في المعاني الثلاثة تعني, تعني الإسلام كما قال مجاهد وقتادة, وقتادة وابن عباس وذهب أبو عمرو في, في الكلام, في الكلام عن أو, عن تفسير أو تفسير معنى, معنى, معنى كلمة, كلمة السلم, السلم بأنها تعني المسالمة وذهب صاحب التفسير الذي هو الصفوة التفسير قال أن كلمة السلم هي تعني الإسلام وتعني المسالمة وتعني الاثنين معا يقول الحق يقول تبارك الحق وتبارك وتبارك وتعالى, وتعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالرب سبحانه وتعالى واحد والرسول واحد وكذا الوحي من الله عز وجل واحدا وربنا تبارك وتعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينصح أهله وقرابته وعشيرته فيقول إني لا أغني عنكم من الله شيئا هذا, هذا السلم, السلم الذي, دعت الذي دعت إليه الآية يا أيها الناس يا, الناس يا أيها الذين آمنوا, آمنوا, آمنوا ادخلوا, ادخلوا في السلم, في السلم كافة, كافة, هذا كافة هذا خطاب لأهل التوحيد, لأهل التوحيد. لم, لم يجمع لم الله تبارك وتعالى الناس جميعا في هذه الآية ولكنه خص الفئة المؤمنة الموحدة صاحبة المنهج والعقيدة في أنها تدخل في السلم كافة ما دامت أن العقيدة واحدة والمنهج واحدا فيجب عليهم الدخول في السلم كافة ولا يتبعوا خطوات الشيطان إخوة الكرام في معنى هذه الآية يقصد المولى سبحانه وتعالى في أن يرجع الناس إلى دينهم يرجع الناس إلى منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي رب الصحابة عليه رب الصحابة على وحدة الصف رب الصحابة على الحب رب الصحابة على الولاء في الله تبارك وتعالى والإيثار وقد ذوب النبي صلى الله عليه وسلم الألوان واللغات والأمكنة فكسر صلى الله عليه وسلم كل شيء فهذا سلمان الفارسي وهذا بلال الحبشي، وهذا صهيب الرومي، وهذا أبو بكر القرشي، جمعتهم جميعا لا إله إلا الله، جمعتهم على الحب في الله. جمعتهم, جمعتهم على الولاء, الولاء لله تبارك وتعالى جمعتهم, جمعتهم على, على الحاكمية, الحاكمية. تصرف, تصرف لله عز وجل جمعتهم, جمعتهم على طاعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت ولما شتم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه على بلال الحبشي رضي الله عنه قائلا له يا ابن السوداء فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية وهذا, وهذا الذي أتى لأجله النبي صلى الله عليه وسلم وبعث, وبعث في أنه أخرجهم من جاهلية الجاهلية, الجاهلية, الأولى, الجاهلية الأولى, الأولى أخرجهم من عصبية القبيلة والتشرزم, والتشرزم والتفرق والتشرزم إلى العصبة الواحدة واعتصموا واعت بحبل الله جميعا ولا تفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ما ثبت من رواية بن إسحاق عن زيد بن أسلم قال مر شاس بن قيس وكان رجلا شيخا قد عسى في الجاهلية وشاس بن قيس هو من اليهود مر بجمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عظيم الكره للمسلمين عظيم الحسد لهم مر عليهم وهم في ألفة ومحبة فقال لقد اجتمع ملأ بني قيلة والله ما لنا يدى اجتمع ملأهم في هذه الأرض معهم من قرار ثم عمد إلى شاب من يهود فقال اعمد إليهم فذكرهم يوم بعاث اعمد إليهم فذكرهم يوم بعاث فذهب إليهم الشاب اليهودي فذكرهم يوم بعاث فذكرهم يوم بعاث ويوم بعاث كان يوما قد اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية وكانت الغلبة فيه للأوس فلما ذكرهم تذكر القرن يوم بعاث وتذكر الأشعار في هذا اليوم وتقاول الفريقين حتى نهض أوس بن قيذي أحد بني حارسة من الأوس وجابر التصخ بن أحد بني سلمة من الخزرج تقاول حتى, حتى جسى على الركب وقال, على وقال أحدهما للآخر, للآخر, إن للآخر إن شئتم والله جعلناها الآن جزعة أي نرجع القتال مرة ثانية إن شئتم, إن شئتم جعلناها والله الآن جزعة السلاح السلاح موعدكم موعد الظاهرة, من الظاهرة, الظاهرة, من الظاهرة والظاهرة الظاهرة هي, الحرة هي الحرة يعني في وقت القيلولة, في القيلولة فاجتمع فريق, فريق الأوسي بعضهم مع بعض, بعض... بعض وتجمع فريق الخزرج بعضهم مع بعض والتقى الفريقان فوصل هذا الأمر, الأمر. إلى, النبي إلى النبي صلى الله, الله عليه وسلم،, عليه وسلم, وسلم. فخرج فيما معه من المهاجرين يلدهم. حتى أتاه أتاهم، حتى أتاه أتاه فقال صلى الله, الله عليه وسلم: الله عليه وسلم. الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهاركم، الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهاركم. بعد أن أعزكم الله وأكرمكم بالإسلام وخلع عنكم ربقة الجاهلية واستنقذكم منها تعودون بعدها كفارا فعلم القوم أنها نزوة من الشيطان فبكوا وتعانقوا وألقوا السلاح وردوا كين هذا اليهودي الحاسد شاس بن عليه العائن الله بعد أن أوقد نار الفتن بينهم بعد أن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على وحدة الدين وحدة المنهج وحدة الوجهة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحبة والإثار والولاء جاء هذا الخبيث ليشعل فتيل الفتنة بين الصحابة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم, وذكرهم فتذكروا, فتذكروا وندموا, وندموا ورجعوا ولو أنهم رجعوا إلى, إلى, إلى ما كانوا عليه في السابق في الجاهلية لأصبحت لا الأوس فريق قبيلة, قبيلة كيان, كيان وطن, وطن قومية, قومية, قومية, قومية وأصبح الأوس وأصبح الخزر كذلك كيان ووطن, ووطن وقومية. هذا يقاتل هذا على عصبية القبيلة قبيلته، وهذا وذاك يقاتل على عصبية قبيلته، وهذا إخوة الكرام ما نجح ما فيه الاستعمار <سؤ lowering> في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. نجحوا في أن يقسموا الدولة الإسلامية التي كانت عاصمتها واحدة منذ أن أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ظلت حتى سنة 1924 ولكن ذكرت القرن الذي قبله لأنه كانت قد أصبحت الدولة الإسلامية مفككة ففي القرن التاسع عشر كانت المحاكم المختلطة وزير, وزير انجليزي وزير مع وزير, وزير فرنسي, وزير فرنسي وزير مع وزير مصري, مصري أو قاضي فرنسي مع قاضي انجليزي مع قاضي مصري حتى أصبحت الوزارة مختلطة, مختلطة, مختلطة, مختلطة وأصبح مختلط مختلط القضاء مختلط حتى ألغيت المحاكم الشرعية وأصبح الحكم للقانون الوضعي الأرضي في هذين القرنين قسم الاستعمار الدولة الإسلامية التي ملكت الدنيا قرونا وأعز الله عز وجل هذه الدولة قرونا عديدة فقسموها فأصبحت تقسم كل عام حتى نرى الدولة الواحدة تقسم ولها برنامج في التقسيم عند اليهود والنصارى لما؟ لأنهم أيقنوا إخوة الكرام أنهم لن يستطيعوا أن يقضوا على الدولة الإسلامية إلا من خلال تفكيكها وبعد أن تفككت الدولة ماذا حدث؟ حدث ما حدث للأوس والخزرج بشخص واحد شاب واحد جلس بين رجال من الأوس ورجال من الخزرة رجعوا بعدها, بعدها, بعدها, بعدها ليرفعوا لي لي السلاح, السلاح لنعرض, لنعرض القبيلة, القبيلة ومرجعية القبيلة, القبيلة فأصبحت, فأصبحت الدولة الإسلامية, الدولة الإسلامية الآن, الآن ومنذ قرن مضى تتحارب تتقاتل فيما بينها نست العدو الأساسي وأصبحت هناك العداوة التي يجب أن تكون محبة وولاء فمحو هذا هذه المحبة ومحو هذا الولاء لأننا بعدنا عن منهج الله تبارك وتعالى بعودنا عن القضية والقضية لو أننا نعلمها والله الذي لا إله غيره لأصبح المسلم في الصين وأصبح المسلم في أمريكا يحب المسلم, يحب المسلم في, مصر في مصر او في غيرها, أو في غيرها وهناك ولا, ولا, ولا, ولا وهناك رباط, رباط بينه, بينه وبينه, وبينه, وبينه ولكن, ولكن نحن, نحن في البيت الواحد, الواحد واحد وهناك, وهناك بعض القراهية وهناك بعض الحواجز التي نصبت بيننا وبين, وبين, بعض وبين بعض لما لأننا لم نأخذ, نأخذ, كتاب نأخذ كتاب الله عز وجل بقوة كما قال سبحانه سبحان يا, يا يحيى خذ الكتاب, خذ بقوة. الكتاب بقوة يجب أن, يجب تأخذ, أن تأخذ, تأخذ الكتاب بقوة تأخذ بقوة كيف تأخذ بقوة. بقوة في أنك في تفهم, تفهم. تفهم. تفهم هذا هذا الكتاب، وإذا لم وإذا تفهم الكتاب ففهم سنة صاحب الكتاب، فإن لم تستطع فهم سنة صاحب, صاحب الكتاب فمن تفهم كلام العلماء الذين قصروا الكتاب وقصروا السنة، تشبث بها، تشبث بها وعلق. قلبك بالله عز وجل وادع الله عز وجل وابكي حتى يفهمك هذا الكتاب وهذه السنة وأقوال علماء الأمة وأئمتها لأننا نحن الآن أكوة الكرام في غربة من ديننا لما لأننا لا نستطيع أن نفهم منهج ربنا تبارك وتعالى لما, لما؟, لما؟ لقلة الدعاء هناك مقولة أنه في غزف أمريكا لأفغانستان سنة 2001 كانت الجيوش الأمريكية تصطحب معها خمسة آلاف مبشر نصراني ونحن في الدولة الإسلامية 1500 مليون مسلم ثم 5000 عالم مسلم 1500 مليون مليار ونص ثم 5000 عالم و5000 مبشر رايحين دولة احتلوها دولة واحدة واحدة 5000 مبشر يعني 5000 عالم منهم على الباطل. على الباطل فنحن, فنحن, فنحن لابد أن, لابد أن, أن نشمر, نشمر عن ساعد, عن ساعد الجد, الجد وأن نأخذ الكتاب بقوة. بقوة ونحن اليوم إخوة الكرام, الكرام قد كشف عنا الغطاء. ليس, ليس, ليس لك حجة في أنك تجمع العلم أو تدرس العلم أو تدعو الناس بما تستطيع تسمع شيئا أو تقرأ شيئا أو تسأل عن شيء وتبلغه لأنه اليوم ليس هناك سيد البشر صلى الله عليه وسلم فقد توفاه الله عز وجل وقبضه قبضه, قبضه إليه صلى الله عليه وآله, وآله وسلم فاليوم نحن أصحاب الرسالة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إخوة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصبحون عند فساد الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله وصفيه, وصفيه من خلقه وحبيبه ثم أما بع أيها الإخوة المسلمون الآية التي بين أيدينا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان وكافه كما يقول أهل العلم أن كافة تطلق على المفرد والجم وتطلق على المذكر والمؤنث فهي هي تشمل جميع الناس تشمل, تشمل كل, الناس كل الناس تفيد العموم, العموم يا أيها الذين آمنوا, آمنوا ادخلوا في السلم كاف ادخلوا كما قال صاحب الظلال عليه رحمة الله, رحمة, الله رحمه الله ادخلوا بكليتكم ادخلوا بكليتكم في شريعة, في شريعة الله عز وجل منقادين لأمره ونهيه, ونهيه, ونهيه مستسلمين له سبحانه وتعالى والإسلام كما فصره أهل العلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد إليه بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والضراءة من الشرك وأهله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وخطوات الشيطان إخوة الكرام يحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها والمتأمل في الآية يظن أن الشيطان هو شيطان الجن فقط ولكن هذا ليس المقصود في الآية ولكن المقصود كما قاله أهل العلم أن الشياطين سلاسة شياطين الجن وشياطين الإنس وشياطين, الإنس وشياطين الدواب وربنا تبارك وتعالى لما قال لما في مختم التنزيل, التنزيل قال, قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لم يقل عز وجل استعذ بالله من إبليس أو من إبليس وجنده أو ذرياته ولكن قال استعذ بالله من الشيطان الرجيم فهو شيطان الإنس وشيطان الجن وشيطان الدواب الشموس من الدواب وشيطان الجن كلنا يعلم ويحفظ أنه بكلمة يخنس ويهرول بعيدا فكلنا في يده المفتاح في يده العلاج علاج نفسه في أن يجعل بينه وبين أباليسة الجن حصناً لا يستطيع أن يدخل إليه إبليس الجن وربنا تبارك وتعالى هو القائن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمرابطة هي المرابطة, المرابطة على ثغور القلب فإن الشيطان من الجن, يقتحم, الجن يقتحم, يقتحم القلب اذا, إذا اقتحم يقتحم القلب, القلب إذا أنت, إذا انت تركت فتحات أو, صغور, أو, صغور, صغور, أو صغور, صغور, صغور لدخول الشيطان منها دخل, دخل الشيطان ووسوس وعمر حتى يصل به الحال إلى أن يقول هناك نفسان في القلب نفس أمارة بالسوء ونفس سوية يقود إبنيس عليه العزن الله النفس أمارة بالسوء فيوسوس في لها ويمنيها ويعيدها حتى يصل به الحال أن يجري تزاوج بين النفس الأمارة بالسوء وبين القلب بين النفس نفسها الروح نفسها يجعل هناك تزوج بين النفس الأمارة بالسوء وبين القلب فيصبح إبليس متمثلا في النفس الأمارة بالسوء يأمر وينهى في القلب حتى يصبح الرجل يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا وهذا ليس ببعيد فربنا, فربنا تبارك وتعالى هو القائل عز, عز وجل المنافقون والمنافقات. والمنافقات بعضهم بقى أولياء بعض يأمرون, يأمرون بالمنكر وينهون, وينهون عن المعروف, عن المعروف ويقبضون ونشدون أيديهم نسوا الله فنسيهم هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء الذين يروا, يروا المعروف منكرا والمنكر معروفا هذا من وساوس إبنيس ومن, ومن سيطرة النفس الأمارة, الأمارة بالسوء على, على القلب، فقلب, فقلب الإنسان, الإنسان الذي, الذي قال, عنه قال عنه النبي المصطفى صلى, صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلحت سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. الجسد ألا وهي القلب وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. الله عز وجل أعزنا بحراس بالمجان يقول تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملك أمامك وملك من خلفك وملك اليمين الكاتب وملك اليسار الكاتب وملك على فمك لمنع دخول الحية وملك على عنيك بيحفظ العين وملك من خلفك إذا توضعت لله رفعك وإذا تكبرت أذلك وأخضعت كل هؤلاء من حولك كما يقول أهل العلم أنهم يبدلوا في صلاة العصر أو في صلاة الفجر كل هؤلاء من حولك وأرسل إليك رسولا بشيرا ونذيرا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم يأتي ثم إبليس الذي طرد, طرد من رحمة, من رحمة الله, الله فتتبع خطوات وربنا تبارك وتعالى هو الناصح هو لنا. و لنا. و لنا يا أيها الذين يا آمنوا, في آمنوا في الآية, في الآية. ادخلوا, ادخلوا في السلم كافة. في كافة ادخلوا في الإسلام كافة ادخلوا, ادخلوا, ادخلوا تحت منهج الله تبارك وتعالى ادخلوا, ادخلوا بالمسالمة والمحبة والولاء والتحاكم إليه سبحانه وتعالى وأن يكون هناك رابطة المنهج ورابطة العقيدة فيما بيننا، ثم يدخل إبليس وينام منا. هذا شيطان، الجن. أما شيطان الإنس, الإنس إخوة الكرام, الإنس إخوتي الكرام فنكتفي, فنكتفي بهذا, القدر بهذا القدر على وعد, على وعد أن, نكمل أن نكمل بعد الصلاة نكمل ما قد ما بدأناه, بدأناه وما من يوم وما جمعة, جمعة إلا فيه ساعة إجابة فدع الله عسى أن تتون هذه الساعة اللهم ارضنا وارضعنا وعافنا وعافو عنا ومن كل شر سلمنا وإلى الفلاح والنجاح وفقنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداتا مهديين لا ضالين ولا مضلين لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقأك فيه يا رب العالمين اللهم إن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من عضاء الداء اللهم أعطك رقابنا من النار ورقاب والدين من النار ورقاب إخواننا من النار ورقاب خواتنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب أولادنا من النار اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ اللهم بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر إخواننا مصطلع فينا في كل مكان اللهم انصرهم يا ربنا في كل مكان اللهم مكني هذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم عليك بالكافرين عام اللهم عليك بالكافرين عام اللهم أحصيهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا فيهم آية ونكس لهم كل غارب اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعكم الصلاة